ولقد أتينا موسى الكتابة فلا تكن في مريات من لقائه ولعناه هدى لبني إسرائيل ولقد أتينا موسى الكتابة يقصد بذلك التوراق وهو كتاب الأحكام فلا تكن في مريات من لقائه تلف علماء تكتير في هذه علاقة الأربعة بسم الله اختلف العلماء في قولي فلا تكن في مرية من لقائه على اربعة اخوات في مرية من لقاء موسى عليه السلام هو قد لقيه في الاسراء عندما وثري به وصلى بالانبياء جميعا وايضا لقيه عندما عرج به في السماء يعني فلا تكن في مرية من لقاء موسى عليه السلام يبقى فلا تكن في مرية من لقائه الضميل عizz على على موسى عليه السلام مع المفروض لغة الضمير يعود على أقرب مذكوره الكتاب فلما لم يكن كان على موسى عليه السلام وقال بعض الرماء فلا تكن في مرية من لقائه يعني لا تكن في شك ولا في ريب من, من, من, من لقاء الأذى وأن تصبر عليه كما لقي موسى الأذاء وصبر عليه هذا قال الحسن ويمكن القرين الحاكم في هذا باب بقوله فبهداه مقتدف نعم وقال بعضهم المعنى فلا تكن في مرية من تلقي موسى كتاب الله بالرضى والقبول وهذا كلام فيه شيء مستبعد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يظن غير ذلك وقد قيل فلا تكن في شك من لقاء الكتاب وقلنا من الأصح والأسد في أدباء فلا تكن في مرية من موسى عليه السلام ولازمه أيضا ستلقى ملقي موسى عليه السلام عندما قال له ورقة النوفا ليتني فيها جزعا حين يخرجك قومك قال أومخرجيهم نعم قال ودعناه هدى لبني إسرائيل يعني دعنا, دعنا الكتابة التوراة هدى لبني إسرائيل يحكم بها الذين أسلموا لله والحق أيضا الضمير يعود على موسى ودعناه موسى عليه السلام هدى لبني إسرائيل فإن الأنبياء هداية, هداية لأقوامهم إن أرسلناك الحق بشيرا ونذيرا نعم فأكونوا معنا وقد أتينا موسى الكتابة التوراة فلا تكن في مرية من لقائه من لقاء موسى عليه السلام أو من ما يطلقى ومن ما لقى موسى عليه السلام واجعلنا موسى هداية كما جعلناك هداية للحائرين واجعلنا أهودا لبني إسرائيل واجعلنا التوراة هداية لبني إسرائيل كما جعلنا القرآن هداية للأمم جميعا قال واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا كانوا بآيتنا يوقنون أنت لابد أن تفهم أن الإمامة في الدين الله تعالى لا يعطيها لأي أحد وهي أيضا مسألة استفاء والدلاء عنها مسألة استفاء أن الله جلت على عندما قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال لا ينال عهد الظالمين فلا يمكن أن يكون إماما للناس إلا, إلا على معايير أرادها الله فيه وإلا على تأهيل لابد أن يكون قد أهل ليكون كذلك وأعظم سمات الإمام أن يكون صبرا موقنا فيما سيأتي وقال واجعلنا منهم أئمة يعني واجعلنا من بني إسرائيل وهذا من لطف الله ببني إسرائيل ومن إحسان إليهم ومن تفضيله على العالمين في زمانهم تفضيله لهم على العالمين في زمانهم ولعناهم أئمة عقادة في الخير يؤتس بهم حاضر يهدون بأمرنا يدعون الناس إلى طاعة الله ذلك علاه يدعون الله بما شرع الله وفق ما شرع الله على في التوراة قال وكانوا كذلك لما صبروا قرأ حمزه البساطي لما صبروا يعني المساله على على التعليل والحق لما صبروا بالتجديد القراءتان صحيحتان انه سعودي قراته ثلاثه قال بما صبر الباء السببيه والمراد ان السبب الرئيس لان صاروا ائبه صبرهم عشانهم فقد صبروا على اللأواء والشدة والمشقة بالتمثب بدينهم فالقابض على دينك القابض على الجن صبروا على أقدار الله المؤلماء صبروا على طاعة الله صبروا عن الحرام صبروا اختياريا واضطراريا بلغ مداه لذلك قدمهم الله جلس على وصبروا على العلم هذا أعظم الصبر ليصلوا إليه لحظه لحظه لحظه لما صبروا وقرا حمزه السائديما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون اي يوقنون بان هذه الايات من الله جل في علاه لذلك قال علماء هنا بالصبر واليقين ينال المرء الامامه في الدين اولا لا يكون اليقين إلا بصحة الاعتقاد ولا يقوي على الصبر إلا بحسن التعرف على الرحمن سبحانه وجل دل في علامه فإن جمع بين الخصلتين بين الصبر وبين اليقين استحق الإمامة في الدين وقد اختلف العلماء من المقصود بقول ودعنا منهم أئمة نياد ومنهم طبعا للطبعيد هنا ليس الكل بل, بل النادر وَادْعُ نَا مِنْهُمْ أئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ مَا الَّذِي مَقْصُودٌ بِقَوْلِ وَدَعْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ هُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالصَّحِيحُ الرَّاجِحُ أَنَّهَا تَعُمُّ الْأَنْبِيَاءَ وَأَيْضًا تَعُمُّ الصَّالِحِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ الْعُلَمَاءِ وَلِأَنَّ الْإِمَامَةَ فِي الدِّينِ لَا تَكُونُ إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة في مكان فيه يختلفون فقال الأمر ليس بينك وبينهم دعك فإن الله عجل فعلا هو الذي يقضي بينك وبينهم وقيل يقضي بينهم وبين أنبيائهم إن ربك ويفصل بينهم يعني يفسر القضاء يحكم بينهم قال بعض العلماء يحكم بين, بين الأمم لأنه سيحدث الإنكار كما في قوم نوح فيقول نوح بلغت يقولون ما بلغناه فيقول هل أحد يشهد لك قال نعم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فأشهدون له نعم فأكون هنا فصل الخطاب بين نبي وبين الأمم الذين أرسل فيه وقيل بل يفصل عموما بين المؤمنين وبين المشركين وهذا, وهذا الرابح يفصل بين المؤمنين وبين الكافرين بين المؤمنين وبين المشركين نعم إن ربك ويفصل بينهم يقضي بينهم فيما كان فيه يختلفون اولا يهدي لهم كم أهلكنا وطرع هنا في قول إن ربك ويفصل بينهم يعني قيامة فيما كان فيه يختلفون لابد أن نقول بأن هذه سمة وعلامة عند بني إسرائيل يقع فيهم الفرقة والخلاف كما أنها أيضا سمة لأمة محمد ستقع فيها الفرقة والخلاف كما قال النفس السلام وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال من يا رسول الله قال ما كان على ما أنا عليه وأصحابي قال الله تعالى أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لا آيات أفلا, أفلا يسمعون أولا لم يهدي لهم أخبرني أخبرني ألم ينظروا إلى ما فعل الله بالأمم السابقة فتكون لهم العظة والعبرة أولا لم يهدي لهم لم يبين لهم ولأن الهداية هنا هداية الدلالة وإرشاد وبيان أولم يهدي لهم لم يبين لهم وقد نص الله في الكتاب على ذلك وقال تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم أولم يهدي لهم كما هلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم وهذا الخطاب له لمكة قال علميات يوم كما أهلك من قبلهم من قرون يمشون فيما سأكينهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلا يسمعون سمع إجابة وإلا فقد سمعوا الآيات قوارع لكنهم لم يجيبوا لذلك جعلهم كالدواب إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقدون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا هم معرضون نحن سكين وإننا في ذلك الآيات فلا سمع إجابة وإلا لو كانوا لا يسمعون لما أقيمت عليهم الحجة أولم يروا أننا سوق الماء إلى الأرض الجرز أولم يروا أخبرني أيضا أولم يروا أننا سوق الماء يعني المطر والمطر آية من الآيات السحاب المسخر بين السماء والأرض يحمل الوضق من خلاله فتره يتلألأ وهو ينزل علامة من علاماته أو آية من آيات الله القاهرة الباهرة الظاهرة التي تدل على وجوده سبحانه جل فعلا أولا ما رأوا أن نسوق الماء المطر والسيء إلى الأرض الجرز الميتة يعني التي لا تنبت فيحييها الله جل فعلاء بهذا الماء فتنبت كما قال الله جل فعلاء وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وقال إن الذي حياء لمحي الموت إنه على أكتشين قدر ألم يرى أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخجبه زرعا تأكل منه أنعمهم وانفسهم افلا يبصرون هذه ايات الايه الاولى السحاب المسخر من السماء الارض والماء والسيل الذي يأتي على ارض الميت فيحييها ويجعل ذلك رزقا لهم ريئا مغيثا ياكل منه انفسهم وانعامهم يعني جعل الله لهم الرزق وجعل الانعام رزق افلا يبصرون افلا يبصرون بصرا فهم بصرون ايات الله الشمس اعظم اياتي التي لا تشرق وتغرب امامهم ولم يؤمنوا والقمر قدره منازلا ولم يؤمنوا فهنا المقصود افلا يصولون بصر الإجابة وهذا منهم توبيخ وتقريع لهم لان الايات قاهره غاربه ومع ذلك لم يؤمنوا بها ولان الايات قاهره غاربه لم يؤمنوا بها فسبحان رب العظيم فنسال الله في عليائه أن يبصرنا بآيات الله جل في علاه وأن يجعلنا من أسرع الناس قبولا لها ومن أعظم الناس انقيادا وانصياعا لربهم جل في علاه الفوائد المستمبطة لا يعذب الله قوما حتى يقيم عليهم الحجة واشع رحمة الله بعباده أرسل عليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بالصبر واليقين ينال المكلف الإمامة في الدين وأدفها الدلالة واضحة جدا على أن العلم لا يناله أي أحد وهي مسألة استفاء أيضا آيات الله ظاهرة في الكون تدل على توحيده فلا يهلك على الله إلا هلك لو في أي أسئلات فضلوه más